وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا لِفَاللَهِ عَهْدَهُ أَلَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا تَرَى يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ